اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وانا اجي وصحبه تسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الفضلاء فرصه طيبه ان الكن معي معكم في هذه الليله في هذه الكلمه واسال الله جل وعلا ان يرزقني واياك العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل اخوان الكرام ان الله سبحانه خلقنا لعبادته على الزوجل وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وإن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا شرطين اثنين الشرط الاول ان تكون خائفه لله سبحانه كما قال الله عز وجل وما امر الا ان يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء وان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ولنفسه تقين ويقول الله تعالى في الحديث القدسي انا اغلى الشرك عن الشرك من اشرك من عامدا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه الشرب الثاني ان تكون العباده صوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وان كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم انا قول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من الحديث يا عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال الله سبحانه تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور قال المبيل بن عياض احسانا عملا اخلصه واصوبه ان يكون خالصا لله وصوابا على سنه رسول الله اما من قام باعمال ليست خالصه لله او ليست على سنه رسول الله فهي وان كانت كثيره وقد اختل فيها احد هذين الشرطين فهي عباده مردوده وصاحبها في خساره قال الله سبحانه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولائك لهم اهل الخساره من ظل سعيهم في الحياه الدنيا اتعبوا انفسهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد نزل بعض اهل العلم هذه الايه على الخوارج كما ذكر ذلك شيخ الاسلام فتي مي رحمه الله وقال الله سبحانه عاملة الناصبه تفلا نارا حاميه يتعبون انفسهم باعمال لكن تلك الاعمال ليست خالصه لله او ليست صوابا على سنه رسول الله ويقول سبحانه اتانا زين له سوء عمله فمن يزين له سوء عمله يظنه عملا طيبا وهو عمل سيء اتعبنا السهو العياده بالله وهذا هو حال الخوارج الذين اخبر عنهم عليه الصلاه والسلام بانهم كلاب النار وانهم شر الخلق والخليقه وانهم شر قات لا تحتادي من السماء وانه طوبه لمن قتلهم او قتلوا وان قتالهم حق على كل مسلم qor qor qor qor guq? qor qora qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor ha qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor qor fos e her Gustafi ral t'laqm وكهاله الاحلام يقرؤون من كلام خير البريه واخبر انهم يقرؤون القران لا يجاوز حانجرهم لا يجاوز حانجرهم لم يعملوا به ولم يمتثلوا القران والسنه كما قال ابن عمر رضي الله عنه عمد الى ظواهر النصوص وفسروها بغير تفصيل عن الصحيح ايات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين يا ابو لهب رضي الله عنه ثم اقبح من هذه الخوارج لم يرد في نصوص الشرع المطهر التحذير من طائفه ومن فرقه مثل ما جاء التحذير من منهج الخوارج لماذا لما يترتب على منهج الخوارج من سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وتشويه لصورة الإسلام المشرقة وتشويه لهذا الدين العظيم ولهذا تم الثلف مثثال الخوارج لن تركوا قتال فارس الروم وتفرغوا لقتال الخوارج وهم الصحابه الكرام حتى ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قتال الخوارج اولى من قتال عبادتهم من اهل الشرك وقد قال ابن وهبيره ان قتال الخوارج اولى من قتال اليهود والنصارى لانهم كما قال عليه الصلاه والسلام يقاتلون اهل الاسلام ويدعوه أهل الأوثان كما هو واقع الآن يقفون أهل الإسلام سلم منهم اليهود والنصارى وهم يقتلون ويذبحون أهل الإسلام والعياذ بالله تجدهم يقتلون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يقتلونه وعياذ بالله يمثلون به يقلعونه قتل تمثيل وتشويه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة وقال عليه الصلاة والسلام لا تغذروا عندما يدعث جيشاً أو سرية لا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا رضيعة إذا قال الله سبحانه عمر بالإحسان قال حتى الإحسان في قتل البهائم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صاحب المسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فآثموا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليره ذبيحته كيف وهم يشوهون صوره الاسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخاف ما اخاف عليكم رحمت انزل على القران حتى اذا رؤيت عليهم بهجته وصار, وصار رجا للاسلام امسال حمنا وانا بدا وراء وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف فقتله فالحديث رواه البخاري وفي تاريخه وحسنه الحذر من من اهل الخوارج منع التكفير يکفرون المسلمين والنبي عليه الصلاه والسلام قد قال كما في الصحيحين من حديث ابن عبد عمر رضي الله عنه اذا قال الرجل للرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما وفي روايه فان كان كما قال والا رجعت عليه وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ندع رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك تم لا حار علي وعند الطبراني Fahyhah al-balani bën hajsham ibn amir në nëbhi sallë allahu alaih hu sallëmë qalë mërënë mëmënën bëkëfër fëhërë këtë këtë lëhë nëm në manhëg al-hawar yëqomu al-tekfër tekfërë mësliminën bëgërë hëfërë الحذر ايها الاخوه من هذه المناهج المنحرفه ومن هذه العقائد الضاله ذكر الامام عبد الله ابن الامام احمد ان امراه رات اخا لها مات مع الخوارج راته على صوره كلب اهلب فقالت له ما هذا قال حولنا وعدكم كلاب النار كلاب النار والعياذ بالله فالحذر اخواني من الانبثاعات التي ساط على منهل القوارج كجماعه داعش او النصر وكلهم تخرجوا من عباءه الاخوان المسلمين دار على منهج الخوارج هذه الجماعات التي تكفر المسلمين وتسكب دماء المسلمين وتقتتل فيما بينها يجب الفرار منها ويحرم الانضمام اليها فانها عبائد منحرفه وانها مناهج ضاله الاعتمان هذا الخطر الذي هو الخروج على ولاه الامر والذي هو تكفير المسلمين بغير حق وشق لدماءهم استلاف لاموالهم المحترمه وانتهاك للاعراض اما ان لهؤلاء ان يرجعوا الى رحاب الحق ان يرجعوا الى العلماء الذين امر الله عز وجل بالرجوع اليهم في قوله اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفي قوله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا عادوه ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم انن لهم ان يرجعوا الى كلام علماء السنه اهل الفقه والعلم ويتركوا مناهج اهل الخوارج الذين اسلافهم واولهم اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل الا يعدل الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه غنورين الخوارج الذين قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابى السبطين خوارج من الذين قتلوا عبد الله بن خباب بن الأردس رضي الله عنه وذكروا بطن جاريته وأخرجوا الفين حتى سارت دمك الشراك على النهر هذا هو تاريخ القواري مليء بسفقنا أهل الإسلام بل من خيار الأمة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضي الله عليهم والصحابه الكرام احذروا اخواني من الخروج اليهم او الانضمام الى جماعاتهم المنحرفه الضاله التي قامت على التكفير هذه الجماعات التي تدعمها تدع اعداء الاسلام من اليهود والنصارى ومن الماسونيه المنحرفه اهل العقائد الفاسده وغيرهم من اعداء الدين لانهم وجدوا فيهم اداته لتشويه الاسلام وتشويه صوره الدين المشرقه Oya vailahum min Allah Mën yasikon al djema'a al maqsume Qem min atfail qed ytsemu Qem min nisai qed rammalu Qem min am rëoom qed fqedet ibnëha Qem min abin hanun qed fqed ibnëha Isma'u ilha qelam abdillah ibn al-sabak il-yahoodi الذي اظهر الاسلام نفاقا وسار على نهج الخوارج ماذا يقول لاتباعه اظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لهم ادعوا بالطعن في امراءكم في تكفير الامراء والحكام ثم اظهروا الامر بال... الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدا تستميل قلوب الناس ثم ادعوهم الى هذا الامر يعني الخروج هذه طريقه عبد الله بن سبا اليهودي احتقى يسير عليها الخوارج ولهذا جاء بعض اهل العلم كتمامح الشايخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الى تفسير الخوارج قال لي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه مروق السهم من الرميه احذروا يا شباب الاسلام من تلبيسات الملبسين ومن تشويه المشوشين Iqfadu dynakum wa islamakum wa akidatakum wa ahzharu min alinjiraas fora hazeh ljemaat almanharika kajemaat daish wa nusra vë gairiha min jemaat takfir walzemu menhege rasulillah sallalahu alayhi wa sallam وتمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ فانك تسال في قبرك عن ربك وعن نبيك وعن دينك فان كنت من اهل التوحيد وفقك الله للجواب السديد وان كنت من اهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك للجواب الصحيح وان كنت من اهل الاسلام الصحيح وفقك الله من دو وتسال في عرفات القيامه عن توحيدك وعن مدى متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ان العبد يسال ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين حل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتأمل في حال جماعة داعش من على شاكلتها يرى تشويها لصورة الإسلام المشرقة ويرى أنهم أداة لأعداء الدين لتشويح الإسلام فكيف يهي هذا الدين العظيم فيا ويلهم من الله يا ويلهم من الله لم يشركون الائمه المعصومه ويخلون بالامن وينتهكون الاعراض ويشوهون صوره الاسلام ويصدون عن سبيل الله جل وجل ويرعبون الامنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يروع مؤمن مؤمنا قال رسول الله عليه وسلم من دخل من خرج الى شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فليمسك يمسك على نفسه ان يصيب احد المسلمين كل هذا من باب الحفاظ على بناء المسلمين والله سبحانه جل ومن يظلم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ان يذبنني يقتل العشرات ان يكثر في لحظه العشرات فيقول صلى الله عليه وسلم لذوال الدنيا باسرها اهون عند الله من قتيل المسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحه من دين لا لم يصب دم الحرام فتقى الله عباد الله حافظوا على دينكم واحذروا من الانجراف الى هذه الجماعات الضاله احذروا من تغريداتهم الباطلة احذروا من تلبيساتهم وتزويرهم احفظوا اسماعكم عن سماع الباطل واحفظوا ابصاركم عن النظر في كتاباتهم ومضرااتهم الافعال المنحرفه اسال الله تعالى ان يحفظ علينا امننا وايماننا وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يقول ان جماعه داعش تظهر في شبكات في شبكاتها في الانترنت قتل قتل الناس وهم يقولون بان هذا من افعال السلف وهم يقتلون رؤوس الناس ويقولون يعني ان هذا من افعال السلف ويستدلون باحاديث في ذلك فما الحكم على هذا بارك الله فيكم هذا من افعال اسلافهم من الخوارج نعم هذا فعل اسلافهم من الخوارج نعم كما فعل الخوارج يا ابن الله ابن خباب رضي الله عنه انما قتلوه وقتلوا جاريته وبقروا بطنها حتى سال الدم مكشرا فهم اخمث من الخوارج كما قال العلماء كالشيخ صالح الفوزان احلاروا من تلبيساتهم عادا والله ليس من الاسلام ولا يجوز تصديقهم ولا الانتماء اليهم بل شوهوا صفات الاسلام المشرقه صوره الاسلام المشرقه المضيئه شوهوها لها كثير اعمال من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وهم يقتل وهم يقتلوه ويقطعون راسه ويا يلعبون به هذا من الاسلام كان والله ليس من الاسلام نعم ا السؤال الثاني هذا سائلنا يقول ان من من الدعاه والجهال في بلدنا في البانيا يعني منهم من يقول ان ابي بكر البغدادي هو امير المسلمين يعني للعالم الاسلامي جميعا وينبغي طاعته وان القتل او القتال الذي الذي ينفعلونه موافقا للسنه فما جواب لهؤلاء الافراد بارك الله فيكم هؤلاء خوارج خوارج ولا تقوم لهم داونه كما قال صلى الله عليه وسلم قال كلما طلع منهم قرن انقطعه الله كلما طلع منهم قرن انقطعه الله قطعه الله كلما قال عقر من قطعههم الله وباذن الله تعالى سوف يقطعه الله نعم بارك الله فيكم اه سؤالي الثالث والاخير بارك الله ما عذره تم ايوه فهذا سائل يقول في سؤالي ما الحكم على رؤوس الخوارج في العراق واتباعهم وقد سمعنا من العلماء منهم من يكفر هؤلاء ومنهم من لم يكفر فما القول يعني نعم العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج الاكثر على عدم تكفيرهم وبعض اهل العلم ذهب الى تكفيرهم ومنهم سماحه الشيخ عبد العليم ابن باز رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم Yemruqen dhe dhin, meruken shahmi minaramiya Wohum al-khariri yukufru nhe dhin Kama qal al-hafuz ibn hajqen r.a Lama hakemu bittakfere l-muslimin Istahelu dhimaaën wawalihum Wa sallallahu wa sallam ala qiyna muhammadin wa ala ala qohli agenaih